لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستهيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وَنِعْمَ الْمَأْوَى سَبِّحِ اسْمًا الذي الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى فجعله سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَنُيَسِّرُكَ الْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِنَّ فَعَتِ الدِّكْرَى سَيَتْذَكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُ أَنْ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 في إبراهيم والموسى